هل أتاك حديث صفوفه وزرابي مبثوثه أ فلا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن فيعذبه الله